ان الذين لا يؤمنون بالاخره زينا لهم اعمالهم زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون اولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الاخره هم الأخسرون. وَإِنَّكَ لتلقى الْقُرْآنَ من لدن حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي أَنَّسْتُ نَارًا سَأَتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ أَتِيكُمْ بِشِهَابٍ قبس عَلَّكُمْ تصطلون فَلَمَّا جَاءَ هَنُودٍ يَأْوُ من في النار ومن حولها، وسبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أَنَا الله الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وَالْقَعْصَكَ فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَزُكَ أَنَّهَا جَانُ وَلَمْ يُعَقِبْ.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 انهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم اياتنا مبصره قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا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 علمنا منطق الطير ووتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن وَالْإِنسِ والطير فهم يوزعون حتى إِذَا أَتَوْا على واد النمل قالت نَمْلَةٌ يا أَيُّهَا النمل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 وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصادحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهدى أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحا أو لأذبحنه أو ليأتي أني بسلطان مبين فمكت غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت مراتا تملكهم وأوتيت من كل شيء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 الذي يخرج الخبى في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين؟ اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا علي وقتوني مسلمين قالت يا أيها الملوفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن ولو قوة وولو بأس شديد والأمر إليك فانقري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بهدية فناطرة بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قالا تمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل له بها وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْ هَذِهِ الذِّلَّةِ وَهُمْ صَاغِرُونَ قَالَ يا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ قال عفريت من الجن انا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أن آتيك به قبل ان يرتد إليك طرفك فلم ما رآه مستقرًا عنده قال هذا من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كانه هو العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما راته حسبته لجه, حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرض من قوارير قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عندكم الله بل أنتم قوم تفترون وكان في المدينة تسعة روط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لن بيت ثم لنقول إن لولي ما شهدنا مهلكه وإن يقولون وما كرموا كرموا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم, دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لا لقوم يعلمون يَعْلَمُونَ وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يتقون. ولوطا وَلُوطًا إذ قال لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبِصِرُونَ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُورِ النِّسَاءِ بل أنتم قوم تجهلون فما كان جواب قومه إلا أن قالوا واخرجوا آل لوق من قرعتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله تُحُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ المندرين. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آمَنَ خَيْرٌ أَمْ مَا يُشْرِكُونَ أم من خَلَقَ السَّمَاءَ اللَّهُ أَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَن تُنبِتُوا شَجَرَهَا إِلَّا بِأَمْرِ اللَّهِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أمن جعل الأرض طرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل نهار واسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل يكشف السوء ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض الاله مع الله قليلا ما تذكرون ام من يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يديه رحمته أَإِلَّا هُمْ مَعَ اللَّهِ تَعَالَ اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَّن يَرْزُقُكُم مِنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ أَإِلَّا قُل لا يعلم من فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ الغيب اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ يشعرون يُبْعَثُونَ بَلِ بل كَعِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ شك بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ عمون بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونٌ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا كُنَّا تُرَابًا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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون رد فلكوا بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن لا يشكرون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 إن في ذلك لا آيات لقوم يؤمنون ويوم ينفق في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين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 وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المندرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها